العلم في كل فن العلم وحشي عليك أن تلاحقه وتقيده هذا من جهة ومن جهة أخرى الكلام خيره ما قل ودل أعطي العلم كلك قد يعطيك بعضا ويوجد أناس يعطون العلم كلهم ولا يعطيهم العلم شيء فإذا عليك بالجد والمثابرة وعلو الهمة فإنها التي توجب رقي الأمم فالإنسان عليه دائما أن يتنبه أهم ما يتنبه له إلى همته أن يشحذ همته في كل يوم وأن يقول لنفسه إنني قصرت في الأنس في الدراسة وفي تحصيل العلم واليوم أكون أفضل وهذه مسألة عامة لا تخص المسلم مسألة الهمة يتوقف عليها تحصيل العلم في كل دين بل في غير الأديان حتى من لم يكن من أهل الديانات من رأس لابد أن يكون ذا همة وإلا فلن يصل فالهمة هي المطية ومن دونها لا وصول والمسلم ينبغي له أن يكون له مع الهمة عناية أخرى بصدق النية وهي أن تكون نيته لله تعالى إن كان عمله مما له صلة بالدين بأن يكون العلم الذي يسعى لتحصيله علما من علوم الدين فهذا العلم محبوب فيقصد به وجه الله لنفسه لأنه محبوب مثل علم الفقه فإن الإنسان ينبغي دائما أن يهذب نفسه وأن يذكرها بأن العلم الذي أكسبه أو أتحراه أو أسعى في طلبه علم محبوب عند الله وإني أقصد طلبه لأجل أنه محبوب عند الله وإن كان العلم الذي يطلبه علما ينفعه في كسب المال مثلا مثل الذي يدرس مثلا في التقنية هذا ماذا يصنع؟ يقصد بعلمه أنه يهيئ المقدمات للكسب الحلال هذا أمر محبوب الكسب الحلال محبوب عند الله وأنا أسعى في الكسب الحلال غايته أن السعي له مراتب الحطاب يسعى في الكسب الحلال بأي شيء يقول السعي للاكتساب بالاحتطاب له مراحل المرحلة الأولى أن يهيئ له مالا يشتري به فأسا المرحلة الثانية أن يذهب إلى السوق الذي يبتباع فيه الفؤوس ويشتري الفاس فخطواته إلى السوق لشراء الفاس هذا سعي في طلب الرزق غايته أنه من المقدمات البعيدة ثم خروجه من بيته إلى البيداء ليحتطب هذا أيضا سعي في الاكتساب وجمعه للحطب أيضا مقدمة من مقدمات سعيه للإكتساب ورجوعه بالحطب إلى السوق أيضا من مقدمات الاكتساب وهكذا والإنسان كما يمكنه أن يقصد التقرب إلى الله بالعمل المحبوب فإنه يمكنه أن يقصد التقرب إلى الله بمقدمات العمل المحبوب وإن كانت هذه المقدمات بعيدة بل إن من المقدمات ما يحتاج إلى تأمل مثل أكل الطعام النافع هذا من مقدمات الاحتطاب لأنك إذا أكلت الطعام النافع تقوى بدنك وتمكنت من الاحتطاب والاكتساب هذا العمل أيضا مقدمة ويمكنه أن يأتي به مريدا به وجه الله ومبتغيا ثوابه ولأجل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أوصى أبا ذر لتكن لك في كل شيء نية صالحة حتى في شرب الماء وتنفس الهواء فإن هذا وإن كان في نفسه ليس عملا عباديا لكنه يمكن أن يلاحظ كونه مقدمة لعمل عبادي وإن كان مقدمة بعيدة فيكون بهذا صالحا لأن يقصد به وجه الله سبحانه فأن تقول أنا أنام لكي أرتاح أرتاح لكي أعبد الله وأنا مقبل في عبادتي أرتاح لكي أستقبل عباد الله بوجه بشوش إلى غير ذلك من الجهات المحبوبة فهذا مقدمة له هذا في المقدمات البعيدة فما بالك بالتعلم الذي هو مقدمة للاكتساب فإنه من المقدمات القريبة الذي يدرس مثلا في الصناعية أو في التقنية هذا بمجرد أن يتخرج يعمل بعلمه هذا فهو بذلك يهيئ المقدمات للكسب الحلال المحبوب عند الله سبحانه